لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه ما كانش عاشق هوا فارق حبيبه لو عاشق في اختر نصيبه ما كانش عاشق هوا حبيبه ما ياهني الملام دوم عايا لكل ما جرو في <تصفيق> العقى لكل ما في <تصفيق> حبيته أيوة غيره هو ماوي وفي بعده عني بحس اني انت غير حبيته أيوة غيره هو ماوي وفي بعده عني بحس اني انت غير لكن نصيبنا نصيبنا كل واجه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 أكتب لقلبي بعد قلبي يعيش حزين وأقول يا روحي بعد روحي أعيش دين مكتوب لقلبي بعد قلبي يعيش حزين وأقول يا روحي بعد روحي أعيش دين يا رب بيدنا بيدنا تاني يجمع شملنا ويعد حبيبنا حبيبنا يحضن الأشواء يا ريت ريتنا ريتنا تاني يجمع شملنا ويعد حبيبنا حبيبنا يحضن الأشواء يا ريت يا ريت بيدنا تاني يكمع شملنا ويعود حبيبنا, حبيبنا. شواء يا ريك يا ريك يا ريك لو كل عاشت في الهوى اختر نصيبه ما كانش عاشت يا هوا فارغ حبيبه ما اتعتبونيش ياهلي الملام ما اتعتبونيش ما اتعتبونيش ياهلي الملام و ادعو لكل مجروح في الهواي الاقطبي